ولا سحرا إلا أبطلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لكر ضولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين